اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله